هذا يقول من المراد ابو عامر ما ادري يعني ياتي بالاسناد حتى نتذكره لكن الغالب ان هذه الكنيه تطلق على ابي عامر العقدي وبعد ذلك ايضا ذكرني بالامس هل رجعتم اليه ابو عمر ها ابو زرعه ابن عمرو بن, عمر بن جرير فذكره لي ايضا اخونا الشيخ عبد الصمد فهو ابو زرعه بن ابن عمرو بن جرير نعم